صبر يا صبراني قربك مخاني قلبي في أمان قولي بنايا لا مشكّفا قولي كمان يا, صبر يا اللي. قربك اللي. قلبي فأمان. حنانك بحره عمره ماينتهيش مين اللي قدامك يا غالية ماينحنيش خليك راضية عني يا غالية طول الزمان خليك راضية عني يا صبر يا اللي قربك مخالي قلبي فما نولي ضنايا لا مشكلة قلبك كبير نغلط وبرضه ما تزعليش ولا فيش في مرة بكلمة حلوة ما ترجعيش بحكك دوايا همسك دفاي حضنك حنان بحكك دوايا همسك دفاي Hanan Hanan hudna Hanan يا zullen we قربك samen zijn, als Samechine, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea,